أمي لغة الأمجاد البراقة رغم الأزمان لها عبقوا تعلوا رايات غفاقة وتضيعوا جزاها وتتسالقوا لغة رغم الأزمان لها عبقوا أعلم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللي اختار لنا الإسلام دينة. وجعل السعيد من وقف عند حدوده وتأدى بآدابه وصلاة وسلام على سيدنا محمد الذي أصنره الله بشير ونذير وداعيا إلى الله بإذنه وسيراجا منيرا وعلى آله وصحبه المجوم الهدى وشموس الأذى ورضي الله على من تبعا بإحسان إله وده أما بعد قل المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بأمه ورضيه عندنا تمارين اليوم أولاً قال ثني كلمات الآتية ثم استعمل كل نوثنا في جملتين مفيدتين بحيث يكون في واحدة من الجملتين مرفوعاً وفي الثانية محفوظاً ثني كلمة الآتية أو... ثم استعمل كل مثل في جملتين مفيدتين بحيث يكون في واحدة من الجملتين مرفوحا وفي الثانية محفوظا قال الدوات مثلا الدواتان ممنوآتان في الدواتين الحبر صح الوالد الوالدان جاء الوالدان جا الوالدان من السابق مرفوحنا بالآله ذهب الوالدين الى الحديقه ذهب الوالدان ذهب الوالدين الى الحديقه امر الله بالوالدين احسانا امر الله بالوالدين اكرى حديقه ثانيه متقلبتين وانه الحديقتين جميله ايوه مخفوره مخفوره مخفوره تلاحظ المراعه مرفوع تاني تاني. ها. تاني. ها الحديقه الثانيه هذا الحديقه الثانيه بكثير العشب الطبيعهات جميلتين اول الحديقه تاني تاني بالورود المخطو تجولت في الحديقتين تجولت في في الحديقه <تصفيق> الثانيه القلم. اشتريت القلماني الأحمر اشتريت القلمين مرفوح ايه مرفوع القلماني مبريان ايه كاتبت ها. بالقلمين ايه كاتبت بالقلمين مش اشيه رحبا حتى اه بل اصدر اه هي ما ايه اللي... الكتاب الكتاب البيدار البيداري تجريد الكتابين متقل تجريد الكتابين متقل الله الإله السلام عليكم البلدان البلدان جميلتان آمنات البلدان آمنات بخور بلدين التقارئيساء البلدين المتجاورين المعاهد والمعاهد المعاهد دي منظمه منظمه او كبيره قرات شو قرات دي معاهد دي ترسل في كده في كده ترسل في كده عايشه تقول ما ايه اه صح ماشي صح yes. والله لا هذوك الليناها سادسًا اجمع جمع مذكر سالما واستعمل كل جمع في جملتين مختلفتين بحيث ان يكون مرفوعا في احداهما ومنصوبا في الاخرى الصالح ان ان الارث عباد الصالحين يفلح الصالحون بأعمالي. في اعمالهم الاولى المرفوعه والثانيه منصوب يفلح الصالحين في اعمالهم يفلح يفلح الصالحون رايت قابلت الصالحين في المسجد قلت صالحين في المسجد الاولى مرفوعه والثانيه منصوب الاولى والمذكر اين هؤلاء المذاكرون استجون سينجحون في الامتحان نما من من المذاكرين رايت المذاكرين يشهدون في طلب العلم الكاسلون, الكاسلون هؤلاء شاش هؤلاء كاسلون لا في الامتحان إن هؤلاء الخاسرين عن أداء واجبهم من شر الناس المتقين. المتقون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أه. المتقين إن المتقين في مقام أمين أيه. الراضي الراضون الراضون برقضاء الله يحبهم الله أيه. الراضين ان الراضين القدر الراضين يحب الله الراضين بما رزقه الله بقضاء الله فهم مقام طيب عند الله الراضين جاء محمد يضيف المحمد. المحمد. جاء المحمد جاء المحمد رأيت المحمدين يصلون بالمسجر صح سبيعاً. ضع كل فعل من الأفعار المضارعة الآتية في ثلاث جمال مفيدة بشرط أن يكون مرفوعاً في إحداهما ومصوباً في الثانية ومجزوماً في الثالثة أنا فعل هنا يلعب يلعب تنبير الكرة لن يلعب عمر لم يلعب عمر آه. يؤدي واجبه يؤدي المعلم واجبه لم يؤدي المعلم واجبه لم يؤدي المعلم واجبه يسأمون الطلاب لن يسأمون ايه تيمرقوا من الخطبه الطويله اي العلم لم يستنوا بالدرس المعلم لهم المتميز اي لم يسموا من المذاكره تحضر هنا انت يا هند تحضرين الحفظ انت لم تحضري اليوم تزين المقرر الدرجه انت لم تحضر اليوم. تحضري اليوم تحضرين او متى تحضرين المسجد تحضرين تحضرين المسجد مرفوعه مرفوع. امينه لماذا لم. لماذا نتيت ان تحضري ابيك ان تحضري الى المسجد ابيك تحضرين الذي يمتح حضور الاجتماع خاطر النظر على عند الاجتماع تحضره <تصفيق> يرجو ثوابه المتصدق يرجو الثواب المسلم يرجو ثوابا من رب اي غير يرجو الله. الله لم يرجو الثواب من لن... الله يقول المنافق يرجو الثواب فالمصن المخلص في عمله لم يرجو الثواب الا من الله لن يرجو لم برضه. يرجو الثواب والقول وبالجسم بالجدير يرجو الثواب من ربي ما صوح اشي الجسم حث الويب انت ولا لم يرجو الجنه في حياته كيف <تصفيق> يريد <يرجو. تصفيق> يشايرين يشايرين الصديقان مع لطلب العند صديقه يشايرين مسافر اكس يوسف والصديق الصديقان يسافران سافر طالب العلم المسلمان لم يسافر ارتكاب المعاصي في بلده المسلمان لم يسافر لم إلى بلاد الكفر ايها اصيرا كم قسمين تقاسم المعربات ينقسم المغربات إلى اسمين بالحركات و بالخور اسمهم يعرض الحركات و قسمه يعرض ثانيا ما هي المعربات التي تعلم بالحركات ؟ وهي 4 الاسم المغربة <passwords> جمع التكسير جمع المؤمنة السلم الفعل المغرر لذcan لا ينتهي بأخير全部 نعم صح ما هي المعربات التي تغربوا بالحروف <كدا> ؟ وهي 4 الاسم المفرد جمع تكسير وجمع مؤنث سالم وفعل مضارع عند الذي لم يتصل بياء الشيء وكله ترفع بالضمه والنصب بالضم والفتح والخفض بالكسره وجمع بسه اه ضربته لديهم اربع مش جمع تكسير هذا اسم جمع المذكر السالم اسماء الخمسه ع الخمسه ع الخمسه هي اعلادي اعلادي هذه المعربات والحروب <تصفيق> <تصفيق> ثالثاً نثل للإسم المفرد المنصريفي في حالة الرفع والنصب والخطي ونثل لجمع التكسير كذلك محمد رسول الله وما محمد إلا رسوله محمد رسول الله حالة الرفع رسول الله محمد رسول <تصفيق> إن في محمد رسول الله أخلاقا كلها في القطن <تصفيق> جمع التكسير كذلك أرباب متفرقون خير أم أمن الله الواحد الطهر أرباب. أرباب أرباب أنا مرفوع لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا نمصوا قال دخلوا في أممهم قد خلق من قبلكم من الجن والإنس في أمام نعم أمامي, أمامي. مخطوط بل كسرة بماذا يصاب جمع المؤنث السالم؟ بالكسرة بيدعى الفتحة طيب <تصفيق> <تصفيق> مثل لجمع المؤنث السالم في حالة النصب والرفع والخطي فأخرجنا به صمارات مختلفا أدوانه نغصوب بالكسر من يبا نعم هذه الرفع والحط لما نولاهم بالحسنات والسيئات عدناهم يرجعون بالحسنات بالحسن اي بالحسن... الذي نب... بالكسر بماذا <تصفيق> يفعل الاسم الذي لا ينصرف بالفتحه نيه بارسها شيء فتحه بالفتحه جيني يبا تعني كسره هاي مثل للإسم الذي لا ينصرف في حالة الخفض والرفع والنصب وإذ قال ابراهيم رب جعل هذا بلداً آمناً مرفوع مرفوع لا ينصرف العالمي شيء العجمية وهو مرفوع العالمي في حالة لأننا نصب فم تقول أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبا صحيح وإن من المنور النصر في حاله الخض يعملون له يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواش التماثيل كما يحالبه الذي شيء ممكن نقولوا انه راهي مو بين هذا الرومار الرومار هو من الصبي لانه العالميه مع العدل العدل صح لماذا يجزم الفعل المضارع والمعتل الآخر؟ يجزم الفعل المضارع والمعتل بحق العذر <تصفيق> نزل المضارع المعتل الآخر في حالة نجاه الجزء ومن يدعو مع الله بلاه الآخر لا برهان نفسه ومن يدعو؟ ومن يدعو؟ لم يفي ولاتفق بوعده لم يفي من شطيه المنافق بوعده ما هي المعربات التي طلبوا بال حروف ولماذا يرفع المثنى وبماذا ينصب ويخفض ضربت بالحروف وهي اربع التثنيه جمع ذكر سالم اسماء خمسه قبل خمسه تفاعل تفاعلين فعالون تفعلون تفعلي هذا السؤال مكرر شيء ايه المره دي انا سابقه والله مكرر وتنصب وتخفض بالياء بما يرفع الجمع المذكر السالم وبما يوي وبما يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء هاي الحاله عاشا للثن في حالة الرفع والنصب والخفض شوف هذان رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهما البات لما تنرفع على المرفعين ان يباعا التثني ان التلميذين مجتهدان معروف بالمعلم معروف بالوالد مننا تطرب الاسماء الخمسه في حاله الرفع والنصب بالواو في حالة الراب وبالالف في حالة النصف في حالة بالليل. الخط بالياب بالياب على النصف صح ما ذل للأشماء في حالة الراب والنصف جاء أبوك علمه شديد هو دو مرة دو مرة منت مع أخيك بالخط فخفت الله إن ذمود أخاهم صالحا قال يا روم أعبده أخاهم أخاهم يريدان أن يخرجاني أجاكم من خرضكم أن يخرجكم ما ذل في أحوالها ثلاثة الخمسة أسماها أسمها الخمسة شيخ المخلصون الان اعد يتحدون لفعال الخير المنافقون لن يتوقفوا عن اذائه المسلمين الصحابه الكرام لم يخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه في العلبه تصريف احواله رفع والنصب والجر المخلصون قالوا الافعال واحكامها وانواعها ولا تفعلوا فتقولوا النار التي الى فعل عنوان فعل كبر وهو الفعل اه والانوان كم قسم ينقسم الفعل الى ثلاثه اقسام الماضي والمضارع من ما هو الفعل الماضي هو الذي يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم يدل يدل يدل يدل على شيء قبل الزمن ما هو الفعل المبارك؟ هو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده ما هو فعل الأمر؟ ولا يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم مثل لكل قسم من أقسام الفعل بخمسة أنهلة تأمد الماضي تعلم مهي. كتب درس استمع يجتهد نجح دو عمل يذهب يذهب يمشيهروا نكتب ندرس ندرس اكتب اضرب امسح امسح, سح. إمسح. اجتهد فتى يكون الفعل الظاغي مبنياً على الفتح الظاهر يكون الفعل الظاغي مبنياً على الفتح الظاهر في الصحيح الآخر في الفعل الصحيح الظاهر الذي يتصل به من الجماعة ولا ضع من رحم وكذلك في كل ما كان آخر هو والأوية نزل كل موضع يبنى فيه الفعل الناضي عن الفتح الظهر بمثالين جاء, جاء كتب قدم سافرت حضرت كتبت في, ال... في الاراضية مثلا الشقية إذا كان أخير رواه وصار الله بدوا متى يكون الفعل الناضي مبنيا على فتح المقطة يكون المضارع الغدار يتعذر يكون فيه الضاوي مبنيا على فتح مقدر اذا كان اخره الفا او اتصل به واو الجماعه او اتصل به ضمير رفع متحرك ف... نفس كل موضع نبني فيه الفعل الماضي على فتح مقدر بمثالين دعا <تصفيق> هما سبيه سبب التقدير يعني الدعاء للخير ايه اذن سبب التقدير تعذر هناك تعذر كتبوا في دفاترهم لان المناسبه <بمتحرك> آه،, اه انت حفظت الدرس حفظته دفعه كراهه ثواني 4 متحركات mm -hmm. انت كتبت الدرس كتبت نعم كتبت الدرس اه اللي دفعه كراهه شيء كراهه ثواني متحركات بتقدر تنتير مع 4 متحركات متى يكون في الأمر مبنياً على السكون الظاهر يكون في الأمر مبنياً على السكون الظاهر في مبعين أحدهما أن يكون الصحيح الآخر ولم يتصل به شيء والثاني أن تتصل به نون النسوة آه أهلاً أنا لمثل لكل موضع يبنى في الفعل في الأمر على السكون الظاهر بمثالية وشيء بقى على الكلام اذا بس الامثله اجيبوا الامثله على السبوره اكتب اضرب اضرب نكتب بطريقه نكتب نضرب اضرب بالتاني نحو انتشيه متى يبنى فعل الاضر على على سكون مقطع تتصيب الجن توكيد خفيفه او دقيقه امم اتيلي جاي سمياله كي درد اسعدنا لا مو توكيد باليطان كثير بنع اي ان الحرسن يستائدا فعلا فعل الامر على حذف حرف النون وكان مضارع معتل الاخر نعم اختبر طغو لا انك ادعو ادعو ادعو يبنى على حذف النون مع التمثيل فعل خمسه شيخ اذا كان مضارعه اذا كان مضارعه يبنى على حذف النون يبارا يلعبوا يلعبوا وطوروا واسبوا يجبالوا يجبالوا يعملوا ويعملوا ماذا؟ ما علمتهم جاء المضارع؟ يكون بأول حاف زائد من أربعة أخضر يجمعهم ما قاله؟ أليتو يجمع الله قاله والنون والياء والكثير أولا أيتو أولا أيتو حرورة زيانا هنا أولا ما لا هي المعان التي تاتي لها همزه المضارعه المتكلم مذكرا والرباعي افهم المتكلم مذكرا وما هي المعان التي تاتي لها نون المضارعه للمتكلم المثنى غيرها هذه نحن نفهم نحن نفهم لا, لا حكم فعل المضارع أنه معرق ما لم تتصب به نون توكي تقيل خلي أو نون نسوة متى إبنى فعل المضارع الفتح عندما تتصب به نون توكي ومتى إبنى على السكون عندما تتصب به على السكون ومتى يقول الله إذا كلم أرمكه هو مفوشي إذا لم يدخل عليه ناصبه <سلمة> جسم آه يا الله إبناء جانب مبارك إذا تساقين وكيف يتخل يوم بأداء وممتدرون بيش إبناء السبب إذا لقلعات جسم بسمه إسمنا نواصب شخص نواصب المبارك تم ريناء نواصب المبارك أجيب على كل جملة من جمالاتي بجملتين في كل واحدة منهما فعل المضارح أولاً ما الذي يؤخرك عن إخوانك يؤخرك عن إخواني عن واجبك مرضي يؤخرني عن إخواني مرة. كنت أقوم بخدمتي والدي كنت أقوم يؤخرون عنونا جبئة لعلمات المالية يؤخرون عنونا جبئة لعلمات المالية يؤخرون عنونا أنني لا أجدوا ما تبع المالية تسافر غدا؟ نعم أسافر غدا لا لن أسافر شاء الله, شاء الله. <تصفيق> <تصفيق> لا لن أسافر إلا بعد الانتحانات من هذا كيف تصنع إذا أردت المذاكرة؟ اذا اردت مذكرا اصنع كوبا من الشيء بسم هذا تصنع ما تصنع ايش باش تصنع في خاطر ابتعد عن كل ما يشغل بالك اختار الوقت المناسب ايوا او اذا اردت مذكرا اشعير بذلك متى كان مشغول السفار تريد باش اشي أحب السنك أحب الكسكس كن واحد وجهب أو أحب ما كان النبي على ما ينبه أين يسكن خليل؟ <تصفيق> <تصفيق> يسكن خليل في جزائر يسكن خليل في جواري في أي ممتنسة تقضية من عضلة؟ أقضي العضلة في <تصفيق> خليقة الحليواني اغدر وقتك يوم الركضه في حديقه التنسيه امم ما الذي ينفق عليك الذي ينفق علي هو ابي كم ساعه تقضيها في المذاكره كل يوم اقضي 6 ساعات للمذاكره هل تقدر عليك البيت ايش اقدر اركض في كل مكان من الاماكن الخاليه فعلا مضارعا ثم بيّن موضعه من الإعراب وعلمة إعرابيه أولاً جئت أمشي فلم أجدك جئت أمشي أزورك فلم أجدك لا مرفوع أجدك. شيء أجدك لا في حالة رفك تزورني <تصفيق> أن نصب هنا في حالة نصب تزورك احببت عاليا لانه ان مرفوع بالضمه مفتوح من الوريا اليوم الى غد واخر عمل اليوم الى غد اوجل اوجل ما صوبت التحرك بالنسبه للفتحه وتكون بالنور شيء بتنور بتنور لما 35 زغن توكماني كاين عيلا المتنازه المتبرع كي تذهب هي حت الشيخ الصوت منصوب بحت ها انتم هؤلاء الواجبه تؤدون تكتبون تؤدون تعلموا تبنور شيء بتنور لا تكونون مخلصين, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مخلصين حتى أعمالك تتقنوا تؤدوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أعمالك على النصب نصبها حتى نشيل وش نصبها هذا؟ كان من نشيل المضمرة بعد أحد هاي لا تكونون مخلصين حتى أعمالك ماذا هي يا لا لن نفسه فلا اقل الا كذا ألا ألا من ألا. يقصر ألا يهيننا. يهيننا. اراد نفسه فلا يقص في رجله لا يهيننا يكرم نفسه فلا يقصر في واجبه اي ان يكرم نفسه حظه لا نفسه فلا يقصر في واجبه لما مسوي بهالشيء فتحوا اسئله لا لا بسوي شيء بعزه زين زين اي صحه ايه يا عز يا عز علي ان اقتلك اقتلك شو قلت قال انتم فرقه انت انتم فارقا يا عز انتم فارقا اه بصوا لا قاعده يا استاذ يعني اسرع السيره كي آسيني. اول عمله تدرك تدرك تدرك اول عملي ما صب <تصفيق> المسيء من العقاب يتجنب يهرب على المسيء بدنا يتجنب كيفش لا فاجتهدوا ان تجدوا ان تجدوا ان نكونوا او نقولوا ان من هذه يوف على عملك كي تنجحي علامه النص اواجبك كي على رضا الله تحصل منصوب بالنبي هل روك لعينه وادوا واجبكم حتى تنجحوا نصر نصر لولا ان عليكم لكلفتكم ادمال العمل أشقى. اضغط شقه عليكم شقه اضغط شقه شقه ما مصوب اه زين هي الادوات التي تصب المضارع بنفسها اذا اذا وكذا لو 17 يا 10 اذا اولا واذا كي ولا كي ولا الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو او هذه اللي تصب بنفسها وحده تصب المضارع بنفسها اه ليه سيظهر ما عندش ايرن و ان وادن واذا كي انها 4 لن لن <تسجيل> ان اذا كي نعم أربعة. أن إذن <تسجيل> وكي. بنفسي. تسجيل؟ <تسجيل> اي 4 لن اذا كي اريد تمسيني في لا لا لا معنى ان, أن هي استقبال ومزاريه لانها حرف ونصب ونصب مستقبل حرف مصدر ونصب مستقبل وهل معنى لن يجب الاستخبار انا, أنا حرف الجواب ونصب استقب وما معنى اذا حرف جواب جواب ونصب جواب جواب وزاز حرف الجواب ونص. وجزاء ونصب معنى كي حرف المضارعي والمضاري ويكون تماما حافظ مصدار ونصفين حافظ مصدار ونصفين ما الذي يشترط لنسب المضارع بعدها إذن؟ ثلاث شؤون الأول أن تكون إذن في صدر جنة الجواب والثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دانا على الاستقبال والثالث أن يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم غير القسم أو ندار صح، هذه إذن وبع وبعد كي هل يشترك بيش مضارك بعد كي؟ ماذا يشترك بيش مضارك بعد كي؟ ماذا في نصب النصب بها أي بكي أن تتقدمها لأنه التعليل لغضا أو تقديرا لكي لا يكون عليها ما هي الأشياء التي لا يضر الفصل بها بينها, بينها إذن؟ الناصب والمضارع الاشياء التي لا يضر الفصل بها بي بين اذن الناصب والمضارع والقسم او النداء او لا النافيه لا لا. قسم او نداء او لا النافيه مم. انا يضرش الفصل مم. لا نتا تنصب جوازا ان نصب الجاهل من الظهر الشيئ لو ستتأن مضمرة بعد جوزان فحرف واحد وهو دام التعليم دام التعليم دام التعليم والمؤلف عبر عنها بلاي الكي بلاي الكي بلاي الكي بلاي الكي بالدالة لعل سعيد تصيب أن مضمرة جهة تصيب أن مضمرة وجوبة ف... في خمسة أخر شيئ في دام الجهود. وتطابقها التشبه بما كان او التبييض لا ذكر لا بدون حروف لا بدون حتى ثاني حتى, حتى الحرف الثالث والرابع فاء و... السببيه وواو الحرف الخامس او الحرف الخامس او هذه خمسه لا بدون حتى فاء السببيه وواو المعيه واو بمعنى عارف. يعني إلا... بمعنى الا أو بمعنى إلا ما ضابط لب الجحود ضابط لب الجحود أن تسبق بما, كان أو, أو يكن. يكن. بما كان, أو <تصفيق> كان أو لم يكن بما كان أو لم يقف كان الله ليغفر لهم ولا وما كان الله ليحذبه وأن تفهيه لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم السبيل <تصفيق> لا معنى حتى حتى هو يجيد الغائر التعليم معنا الغائر أن ما قبلها ينقى بحصول ما بعدها حول تعالى, تعالى حتى يلتعى يرت... يرت... حتى موسى دي ما التعليم؟ أم... أن ما قبلها عزا لحصول ما بعدها نحو قولها الباري إخوة... إخواني كرد باكر حتى تنجح. تنجح. تنجح حتى تنجح ما هي الأشياء التي يجب أن يسبق واحد من هذا السببب؟ <تصفيق> او ولى عياء تكون مسلوقه هو بيتمجد بالدين او الطلب لا لا اصبر شيء كان النفي لا يقال عليه في يموت مما طلب ثمانيه تمام. اشياء أم. امر والدعاء ثمثة أشياء هي الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والرجاء وهي المجموعة في قول الشاعر مر وادعو وانهى وسل وعرض لحبهم تمنى واردو كذاك النفي وقد مثال الأمر ذاكي فتنجح هذا أمر مثال الدعاء اللهم اهدني فأعمل الخير مثل النهي لا تلعب فيضيع أملك مثل استفهام هل حافظت دروسك فأسمعها لك, فأسمعها لك مثل العرب ألا تزورنا فنكرمك مثل تحضير هل أديت واجبك فيشكرك أبوك مثل تمني ليت كواكب تدنولي فأنظمها قول الشاعر انا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب كذلك ليتني مالت حجمن وامل رجاء مثله لعل الله يشفيني فازورك هذه اذن ها هو الله خالق الانسان ها مثلا سليما لا يظهر له عله والمواهب واتساقهم من عبق